وما أبرر نفسي وما أبرر نفسي إن نفسي لم مرت بالسوء إلا إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، وقال الملك توني به يستخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك ليه ما لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض. إن حفيظ عليم وكذلك مكن مال يوسف ففي الأرض يتبوء منها يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا نصيب برحمةنا من نشاء.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 فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترونني إيءوا في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عن واباه وإنا لفاعلون وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم اِلَوْ اِلَى اَهْلِهِم اِذَا انْقَلَمُوا اِلَى اَهْلِهِم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إلى قَالُوا قَالُوا يَا من الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نقتل وإنما لولا حافظ.